ق د ق ا م ت ا ل ص ل ا ة ق د ق ا م ت ا ل ص ل ا ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ل ا إ ل ه إ ل ا الله ا س ت و و ا ي ع ت د ل و ه الله الله ا ل ل و الله ا ل ل ا ل ل ا ل ل ل ل الله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 والتين و ا ل ز ي ت و وطور ن س ي ن و ه ذ ا ا ل ب ل د ا ل أ م ي ن ل ق د خ ل ق ن ا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن ا ل ت ق و ي م ثم رددناه أ س ف ل سافلين إ ل ا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أ ج ر غير ممنون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 سمع الهدى ل لمن شركه دعويه غير ر ب ل ل ه ذات مضمون اجتماعي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 صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقرأ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 موسوعه ا ل ن ا ن ل إن إ ل ى <تصفيق> ربك الاسلاميه